هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب الله تبارك وتعالى والقراءة في كتاب المهذب المنهير لزاد المسير في علم التفسير توقفنا عند الآية الواحدة والستين بعد المائتين يتفضل أخونا القارئ أبو عبيد وفقه الله تعالى ليقرأ المقرر اليوم أسأل الله التيسير والتوفيق تفضل أخينا مثل الذين يوانون يُنفِقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ كمثَلِ حبةٍ أنبتَ السبعَ سنابِ سبعَ سنابِلَ سُنْبُلَةٍ مئة حبةٍ واللهُ يُضاعِفُ لِمَن يشاءُ واللهُ واسعٌ عليمٌ الذين يُنفِقُون وَأَلَّهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا فَقُوْمَنَوْ وَلَا أَذَلْ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا فَقُوْمَنَوْ وَلَا أَذَلْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي يوافق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه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 أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نخيل وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذرية وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاَحْتَرَقَتٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 شباب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه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 ياكم تعلمون، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم تُوفى كل نفس ما كسبت، وهم لا يُظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تدايَ. لا اجل مسمى فاكتب وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يبقى كاتب ان يكتب كما علمه الله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 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ إِشْهَادِكُمْ أَتَأْبَى الَّحِدَةُ وَأَتَذَرُ الْأُخْرَىٰ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ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 تَدِيرُونَ بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَاعَتُمْ وَلَا يُضَاعُ كاتبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُصُوْقُم بِكُمْ يقول الله ويعلمكم الله والله بكل شيء ماليم وإياكم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريها لما قضوضه وإياكم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أماناته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها ندم اسم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض وان ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من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 من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه به واعف واغفر لنا وارحمنا انت مولانا ولكن الله ان الامر الله ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب تكتمل يعني طيب الله يجب لو عبرت بينا ان الله, الله, الله لك قال المصنف قال الله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه قال اوله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله حد حد حد حدثنا عن سعد انه قال انما المثل والله اعلم النفقه لا للرجال ولكن العرب اذا دل المعنى على ما يريدون حذف مثل قوله تعالى واشرب في قلوبهم العجل فابنر الحب اي اشربوا حبه لان المعنى معلوم فكذلك ها هنا مثل نفقتي الذين ينفقون ونحو هذا قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم يريد بخل الباخلين فحذف البخل قال في المراد في سبيل الله انه الجهاد هنا في كل سنبلة مئة حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل السبع السنابل هي المعروفة السنبله المعروفة التي تخرج في ساق واحدة ويكون لها تشعب حبوب في كل شعبة سنبله والحبة اسم لكل ما يزدرعه ابن آدم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الربيع بن أنس في المعذرة في مرواب نبي حاتم في التفسير قال كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ورابط معه بالمدينة ولم يذهب وجها إلا بإذنه كانت له الحسنة بسبعمائة ضعف ومن بايع على الإسلام كانت الحسنة له عشر أمثالها ولذا قال هنا المصنف وقد أعلم الله عز وجل بضرب هذا المثل أن الحسنة في النفق في سبيله تضاعف بسبعمائة ضعف وقال الشعبي نفقة الرجل على نفسه وأهل بيته تضاعف بسبعمائة ضعف قال ابن زيد الله يضاعف لمن يشاء يضاعف لمن يشاء اي يزيد على السبعمائة ضعف وإذا تقدم معنا لو تذكرون مضاعفة في الحسنات فضل من الله سبحانه وتعالى على قدر إخلاص العبد وصدقه وأيضا موافقة الزمان المبارك رمضان والمكان المبارك ونحو ذلك من مظلت ظنت وقبل أن تضاعف في الحسنات تقدم معنا أثر بهريرة أما قالنا المضاعف تكُون إلى ألف ألف حسنًا بل ألفي ألف حسنًا، وهم لا يحدون ولكن يريدون التكثير ألفي ألف ما معناها معناها مليون مليونين مليونين حسنًا سبحان الله وهذا في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له في القراءة الأخرى تقدم معه طيب قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يُجْبِعُونَ ما أَنفَقُوا مَنَّا ولا عذاب. قال المصنف قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال مقاتل نزلت في عثمان بن عفان في غزوه جبوك. قال وشرائه بئر روما ركية بالمدينة تصدق بها على المسلمين وفي عبد الرحمن بن عوف حين تصدق بأربعة الاف درهم وكانت نصف ماله وأما المنو ففيه قولا حدوم أنه المنو على الفقير ومثل أن يقول قد احسنت إليك ونعشتك وهو قول الجمهور يعني هذا حقيقة المن يعني أنه يعدد عليهم نعمة على سبيل التقرير على سبيل التقرير والتوبيخ فيبدي بذلك طبعا من من الكبائر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره كما جاء في صحيح مسلم حديث بيظر ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم له عذاب عظيم منهم المنان المنان بما بمعطية الثاني قال أنه المن على الله بالصدقة رويا عن ابن عباس وفي الأذى قولا أحدوهم أنه مواجهة الفقير بما يؤذيه مثل أن يقول له أنت أبدا فقير وقد بليت بك وأراحني الله منك يعني يعطيه ويسبه ففي ناس هكذا أنخي ما تعطيه أحسن يعطيه ويسبه يقول خذ المال وانت إنسان كذا دائما تلح وتأتيني واذهب ولا أراك هذا نهي نهينا عن أذى السعيد إما أن تعطيه بسلام وإما أن لا تعطيه لك الخيار طبعا في مزاد عن مالك من غير زكاة الفرق لك الخيار أن تعطيه أو لا تعطيه أما أنك تعطيه وتسبه هذا الأذى هذا كبير من الكبار وبعض الناس ينشب بهذا الأمر فالصدق تعطيه وتسكت أو تعطيه أو لا تعطيه أبدا بدأ لا تعطي تقول معي ما ما أعطيت هكذا تجعل له هذا يعني خيار لك يعني طيب فالأذى والسبع واضح كما ذكر والثاني أنه يخبر بإحسانه للفقير يعني يتصدق لي وقول فلان أتاني وكذا واعطيته من يكره الفقير اطلاعه على ذلك يعني الفقير ممكن يريد يستر نفسه ومع الناس فهو يروح يكلم الناس يقولوا تذرون فلان أنا عطيتهم بالأمس وكذا بصدق تعي هذا كله من أذاه يعني وكلا القولين يؤذي الفقير وليس من صفة مخلصين في الصدقة ولقد حدث حدثنا عن حسار النبي سيناء أنه كان يشتري أهل بيت الرجل وعياله ثم يعتقهم جميعا ولا يتعرف إليهم ولا يخبر من هو يعني من جهة يعني هذا باب طويج عند السلف رحمه الله قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله واني حليل سبحانه هذه قاعدة سبحان الله في المعاملة مرات يعني إنسان لما يريد يتعامل مع والله الكلمة الطيبة خير من ان تعمل له العمل أو تساعده وتؤذيه الكلمة الطيبة خير من كل شيء قال الله يوفق الله يفتح عليك صلى الله تعالى ان يرزقك هكذا احسن يقولون قول المعروف الجميل للفقير مثل أن يقول وسع الله عليك ومغفرة اي يستر على المسلم خلتها وفقته خلتها عفوا خله من جهه الحاجه وقيل اراد بالمغفره التجاوز عن السائل ان استطال على المسؤول وقت ردي الخير من صدقة يتبعها أذى واضح يعني هذه نستدل بها القاعدة هذا درء المفاسد خير مقدمون على جذب المصالح درء المفاسد يعني أنك تدفع عنه أذاك نحو ذلك خير من أنك تتصدق عليه مصلحة لك يكون فيها ذاهاه طيب خير من صدقة يتبعها يتبعوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال وإن نعم قال كلمة الطيب صدقة وإن من المعروف أن تلقى خاك بوجه طلق أو طلق. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذراء الذي ينفق ماله ريا الناس. قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم أي لا تبطلوا ثوابها كما تبطل ثواب الصدقة المراء الذي لا يؤمن بالله. وهو المنافق لأن منافق صدقته ليست إخلاص في الدين فمثله أي مثل نفقته كمثل صفوان صفوان الحجر والواب الأشد المطر والصلد الأملس وقال ثعلب الصلد النقي، وروي عن ابن عباس وقتاد فتركه صلدها قال ليس عليه شيء وهذا مثل ضربه الله تعالى للمراء بنفقته لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء مما انفق صلى الله عليه في والعافية يعني ما على المثل يعني الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا, ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب المثل هذا معناه المنفق منفق ضرب الله له مثل بالصفوان الصفوان الذي عليه تراب تعرف الحجر الأملس يكون عليه تراب تخيل حجر أملس وعليه تراب واضح فيظن الظان أنه أرض تنبت لما يشوفها وما يرى هو حجر متستر من تراب يعني تراب فوقه فيظن الظان أنه هذه أرض تنبت طيبة فإذا جاءها وابل من المطر واضح هنا قال الوابل أشد المطر المطر الشديد أذهب ذلك التراب وبقي صلدا يعني أملس يعني أجرد نقيا من التراب الذي كان عليه فكذلك هذا المرائي فإنتم جمعة نفقته لا تنفع كما لا ينفع المطر الواقع على الصفوان الذي عليه تراب أصل المطر لما ينزل ينبت في الأرض بإذن الله لكن لما ينزل بقدر الله تعالى على أرض صفوان فيها صفوان يعني حجر أملس قطها التراب فما ينتفع لا تكون أرض طيبة وهكذا وهكذا طيب قال قتلى كما جاء في تفسير ابن بحاتم هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ كما ترك هذا المطر وهذا الحجر ليس عليه شيء قام ما كان وقال ثعلب بالصلد النقي وروي عن ابن عباس وقتاد فتركه صلة ليس عليه شيء وهذا مثل ضربه الله تعالى للمراء بنفقه لا يقدر يوم القيام على ثوى بشيء مما أنفق قال الله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصاب هوام قال ابتغاء مرضات الله أي طلب للرضا. ابتغاء هنا مفعول لأجله واضح مفعول لأجله يعني يطلبون رضا الله وفي معنى تثبيت قولان ما معنى تثبيتا من أنفسهم قال أحدهما أنه الإنفاق عن يقين وتصديق واضح الإنفاق عن يقين وتصديق يعني ليس شاكا المنافق ولا تردد بل هو مصيق في وعد الله تبارك وتعالى قال وهذا قول الشعبي والسدي وفي الآخرين والثاني أنه التثبيت لارتياد محل الإنفاق فهم ينظرون أين يضعونه لتثبّتونه فكان في الظاهر والباطن يا جماعة يعني صدق الباطن وفي التثبت وهذا قول الحسن المجيد وبصريح قال الله عز وجل كمثل جنة بربوة كمثلي جنة الجنة معروفة الجنة هي البستان أو الأرض التي يكون في أشجار مغطاة أو نحو ذلك تسمى جنة هذا في مسمى العرب كمثل جنة بربوة هذه الجنة يعني أشجار كثيرة بربوة قال هنا الربوة لارتفاع وكل شيء ارتفع وزاد فقد ربا نعم الربوة أو الربوة في القراءة الأخرى يعني الأرض المرتفعة هذا المقصود هوية طيبة أرض تكون بشرط في مكان مرتفع لكن طيبة يعني. أرض زراعية وأرض فلاعية نعم ابن عباس كما جاء في عند ابن جرير يقول هي المكان المرتفع الذي لا يجري فيه الأنهار قطع عذاب قول ابن عباس طيب كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها يعني مطر شديد يعني تخيل جنة هي جنة أصلا أشجار وخضراء وخير وطيبة ويصب عليها مطر شديد يعني يضاعف لها الإنباتة قال ربنا فأتت وكلها ضعفين قال أكلها ثمرها وضعفين أي مثلين فإن لم يصيبها واب يعني إن لم ينزل عليها المطر فطل يعني الطل هو أضعف المطر فإن لم يصيبها وابن فطل يعني أن هذه الأرض لما كان في مكان مرتفع يكفيها المطر الضعيف المستنقع المطر الذي يكون خفيفا يعني فهمت وطله هو المطر الخفيف أو المطر الذي قطره مستدق في كلام العرب أو يسمى الندى بعضهم يسميه الندى والمعنى أن منفقات هؤلاء زاكيه عند الله تبارك وتعالى تضيع هذا المقصود قال سأعلم هذا نظم المستقبل وهو لأمر الماضي فمعنى فإن لم يكن أصابها وابل فطن ومعنى المثل أن صاحب هذه الجنة لا يخيب هذا المعنى فإنها إن أصابها الطل يعني المطر الشديد حسنت وإن أصابها الوابل أضعفت فكذلك نفقت المؤمن المخلص يعني إن أنفق يسيرا أو كثيرا بارك الله له, له شوف الإخلاص والصدق وسلامة العقيدة يقول قتال كما في تفسير من جرير قال هذا مثل من ضربه الله لعمل المؤمن يقول ليس لخيره خلف كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حال كان إن أصابها واب وإن أصابها طلب الله بما تعملون بصير قال من أسماء الله معناه المبصر يعني المفعيل اسم الفاعل هنا ذكر بصر الله سبحانه وتعالى أنكم تعملون تحت نظره سبحانه بعينيه جل جلاله ففي معنى المراقبة والإخلاص والوعيد من الرياء والوعد بالإخلاص والمعاني هذه التعبدية ولذلك جاء في صحيح مسلم الحديث اللهم صل وسلم وبارك على محمد حديث من مسعود الأنصاري رضي الله عنه لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد تصدق ناقة مخطومة في سبيل يعني ناقة فيها مقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة هذا في صحيح مسلم وفي حديث الذي خرجه أحمد حديث خريم بن فاتك عند النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبع ضعف. هنا. قال الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنه من نخيل وأعشاب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل ثمرة. الآية. قال المصنف قوله تعالى أيود احدكم هل أي متصل بقوله تعالى لا تبطل صدقاتكم ومعنى أيود يحب أي الود والمحبه حب الشيء. وإنما ذكر النخيل والأعناب لأنهما من أنفس ما يكون في البسة وخص ذلك بالكبير لأنه قد يأس من سعي الشباب في أكسابهم قوله تعالى وله ذرية ضعفة أي ضعف وإذا ضعفة ذرية كان أحنى عليهم الأولاد صغار يعني فيكون في حنو وأكثر إشفاقا فأصابها يعني الجنة إعصار وهي ريح شديدة تهب بشدة فترف فترفع إلى السماء ترابة كأنه عمود كأنه عمود هذا تفسير الإعصار يقول ابن عباس ريح فيها سموم شديدة خرجوا النبي حتى قال فاحترقت كما صابها إعصار فاحترقت يعني احترقت هذه يعني ضرب مثل كما سيت معنا فصلوا قالوا هذه الآية مثلا ضربه الله تعالى في الحسرة بسلب النعمة عند شدة الحاجة يعني شوف المثل هذا شخص يكون كبير في السن وعنده أولاد صغار وعنده جنة مستان فيه نخيل وفي أعنام فيأتي ريح طبعا هذا أحوج ما يكون إليها إنسان كبير في السن يورث هؤلاء الطعفاء المسكين فأحوج ما يكون إليها تزول هذه الجنة قال مثل ضربه الله في الحصرة حينما يسلبك النعمة وأنت محتاج إليه طبعا بعد واضح. هذا بعدل الله تبارك وتعالى في العبد طيب من مقصود بهذا المثل؟ قاله في قصد به ثلاثة أقوى أحدها أنه مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره قاله ابن عباس والثاني أنه مثل للمفرط في طاعة الله حتى يموت قاله مجيد. والثالث أنه مثل للمرأي في النفق ينقطع عنها نفعها أحوج ما يكون إليه قال السدي طبعا قول السدي الأخير ماشي على الظاهر يعني أنه هذا ضرب مثل للمرأي على السياق أقصد الظاهر عن السياق الكلام لكن ما قاله ابن عباس هذا معنى عميق واضح هذا يقول لك عمق فيه بالصحابة فقد جاء عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومتبل جيد لهذا الحديث قال قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآيات نزلت طيب قلنا في صحيح البخاري جاء هذا الحديث قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أي ودوا أحدكم من تكون له جنة قال الله أعلم قال قول نعلم أو لا نعلم قال فقال ابن عباس في نفسي منها شيء امير المؤمنين فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحكر نفسك فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل غني يعمل لطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل في المعاصي حتى أغرق عمله يعني سوء الخاتم سوء الخاتم سنكون عنده عمل كثير مثل هذه الجنة هو بعد أن يكبر أحوج ما يكون إليها كحاجة ذاك الكبير في السن لجنته ليورثها إلى الضعفاء من ذريته يختم له بالفساد والفساد هنا إعصارا فيها في فجاء إعصارا في نارا فاحترقت في يعني أصطر يضرب مثل لسوء الخاتمة يسأل يعمل يعمل, يعمل يعمل يعمل بعد أن يصدر الموت أحوج ما يكون أن يختم له بالحسنة فيختم له بغير ذلك عفان الله ويكون قال قال الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه توفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا في واعلموا أن الله غني حميد قولوا تعالى يا ايها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم في سبب نزولها قولا ما أن الأنصار كانوا إذا جذو يعني قطعوا جذو النخيل جاء كل رجل بشيء من ذلك فعلقه في المسجد فعلقه في المسجد فيأكل منه فقراء المهاجرين وكان مناسل من لا يرغبون في الخير يجيء أحد بالقنوي فيه الحشف والشيص وذأردة انواع التمور فيعلقه فنزلت هذه هذا هذا قول البراء بن طيب والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر فجاء رجل بتمر نريدي فنزلت هذه الايه هذا قول جابر ابن عبد الله يعني كما قال ابن كما ذكر البراء بن عازل فيما خرجه الترميذي وهيره أن هذه الآية نزلت يعني كما يقال في من يضع للقنو الشيص الحشف لي أرض أنواع التمور ويعلقها ولذا قال لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذ إلا على إغماض وحياء قال فكنا بعد ذلك يأتينا أحدنا بصالح ما عنده يعني الإنسان من الطيب الطيب ليس معناه أجود الجيد ولكن كما قال إياك وقرائم أموالهم في باب الزكاة لا يأخذ الإنسان أجود ما عنده ولا يدفع أرضاء ما عنده ولما وصط يعني هذا معنى من طيبات ما كسبتم يعني من جيد ما كسبتم ومختارين طيب قال وفي المراد بهذه النفق قولان حدوما أن الصدق المفروضة قال عبيد السلماني في آخر قاله عبيد السلماني في آخر المقصود به الزكاة والثاني أنها التطوع وفي المراد بالطيب هنا قولاً حدوما أنه الجيد الأنفس قال ابن عباس والثاني أنه الحلال قال أبو معقل في آخر لا تنافي لا جنافي تعالى ولا يتيممو لا تقصد وفي الخبيث قولا أنه الردي قالوا الأكثرون سبب الآية يدل عليه والثاني أنه الحرام قاله ابن زيد قوله تعالى وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَمْ تُغْمِضُوا فيه قال ابن عباس لو كان بعضكم يطلب من بعض حقا له ثم قضاه ذلك ولم يأخذوا إلى أن يرى أنه قد أغمض عن بعض حقه قال والإغماض أصل هذا أن يصرف المرء بصره عن الشيء ويغمضه فسمي الترخص إغماضا ومنه قول الناس لباع أغمض أي لا تشخص وكن كأن كأنك لا تبصر يعني ما تركز كثيرا نحو ذلك وقيل لما كان الرجل إذا رأى ما يقرأ أغمض عينيه لأن يرى جميع ما يقرأ جعل التجاوز والمساهلة في كل شيء إغماضا أي نعم ومعنى الإغماض هنا يعني أن تيمم خبيث من وتنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه معناها لستم بأخذيه. إلا أن تغمضوا فيه يعني لو وجدتموه في السوق يباع لا لا تنظرون إليه هذا المعنى ولستم بآخذي أنت هذا التمر الذي تتصدق به لله هذا المعنى الرديج هذا حشف والشيص إذا وجدتم في السوق تنظر له قل لا ما أنظر له فيقول لك ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه أنت في نفسك ما تقبله ويجعلون لله ما يكرهون سبحان الله إن الله طيب لا يكونون طيبا ونستم بأهله إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله غني عن صدقتك إذا تصدقت بالردي أو تصدقت بالأنفس غني عنك سبحانه بحمده غني بذاتك كما أنك فقير بذاتك وحميد يعني يحمد لمن تصدق بالصدقة وأخلص فيها ورعى فيها الطيب أنه سبحانه يثبه فيحمد له فعلا سعيكم كان مشكورا نعم الله عز وجل له سعيه ويحمده عليه سبحانه وتعالى قال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله والله واسع العلم قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر قال ومعنى الكلام يحملكم على أن تؤدوا من الردي يخوفكم الفقر بإعطاء الجيد وما لا يعيدكم الفقر أي بالفقر وفي الفحشاء قولا حدوم البخل والثاني المعاصي واضح قال ابن عباس والله يعيدكم مغفرة لفحشائكم وفضلا في الرزق سبحانه والله واسع العلم لا إله إلا الله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا قول الالباب هذا من عطائه سبحانه قال قوله تعالى يمتل الحكمه من يشاف المراد بهذه الحكمة عشر أقوال أحد أن القرآن ولا في بينها لأن كل داخل في الحكمة وما يبينها وما يفهم بها ونحو ذلك قال أحد أن القرآن قال ابن مسعود مجاهد والضحاق المقاتل في أخر والثاني معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره ونحو ذلك رواه علي بن بي بن عباس والثالث النبوة رواه ابو صالح بن عباس والرابع الفهم في القرآن قاله ابو العالية وقتد وبرعيم والخامس العلم والفقه رواه ليث عن مجايد والسادس الإصابة في القول رواه ابن بي نجيح المجايد والسابع الورع في دين الله قاله الحسن والثامن الخشية لله قاله الربيع بن أنس والتاسع العقل في الدين قاله ابن زيد والعاشر الفهم قاله شريك ومن يؤتى الحكمة والمعنى ومن يؤتى الله الحكمة سبحانه ومن يؤتى الله الحكمة فقد أوتيه خيرا كثيرا نعم واضح من يؤتى الحكمة فقد أوتيه خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب أي وما يفكر فكرا يذكر به ما قص من آيات القرآن يتدبر فيها إلا ذو العقول أولو بمعنى ذو وواحد ألوذ قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة هذا عمو أي نفقة نذر أو نذرتم من نذر قال النذر ما أوجبه الإنسان على نفسه وقد يكون مطلقا ويكون معلقا بشرط يعني ابتدئه من نفسه يلزم نفسه بعباده أو بأي شيء من نذر أن يطيع الله فليطيع وإن يكون معلق على شرط يقول إن شاف الله مريضي تصدقت وهكذا وهذا الثاني مكروه لكن يجب الوفاء به فإن الله يعلمه قال مجاهد يحصيه واضح قال مجاهد يحصيه وهذا يلزم منه الثواب الوثيب سبحانه الصادق المخلص قال وفي المراد بالظالمين ههنا أنه المشركون قاله مقاتل وما للظالمين من انصار قالوا الأنصار الماليعون فمعناه ما لهم ما يمنعهم من عذاب الله قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فلئماهي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ويمكثر عنكم من سيئاتكم والله مما تعملون خبير قوله تعالى إن تبدوا الصدقات قال ماهي قيل لما نزل قوله تعالى وما أنفقتم من نفقه قالوا يا رسول الله صدقة السر أفضل أم العلانية؟ فنزلت هذه الآية فنزلت هذه الآية يقال بذا الشيء يبدو إذا ظهر وقوله تعالى فنعم ما هي أي فنعم الشيء هو اتفق العلماء على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها صدقة التطوع وضع إه وبعضهم يقول الإخفاء في الفرد والنفل أفضل وذاك ابن عباس يقول إن تبدو الصدقات فنعمه قال فجعل السر في التطوع يفضل على نيتها سبعين ضعفا وجعل صدقة الفريض على نيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها خرج ابن جليل في تفسيره وعنه رضي الله عنه كما عند ابن جديد في التفسير إن تبدو الصدقات قال كان هذا يعمل قبل أن تنزل براءة فلما نزلت براءة بفراء الصدقات وتفصيلها انتهت الصدقات إليها قال المصنفون وفي الفريضة قولان أحدهما أن إظهارها أفضل هذا قول ابن عباس قال ابن عباس في آخره والثاني إخفاءها أفضل يعني مثل التطوام قاله الحسن وقتل يزيد بن حبيب ابن أبي حبيب قالوا قد حمل أرباب القول الأول الصدقات في الآية على الفريضة وحملوا وإن تخفوها على النافية قالوا هذا قول العجيب قال ابن عباس وإنما فضلت صدقة السر معنيين أحدهم يرجع إلى المعطي وهو بعده عن الرياء وقربه من الإخلاص والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية أو تؤثر النفس من العلانية والثاني يرجع يعني النفس تحب أن تظهر ما تفعله من الخير يعني والثاني يرجع إلى المعطى وهو دفع الذل عنه باخفاء الحال لأنه في العلانية ينكسر امام الناس وهكذا تقبل معه قولوا جعلنا يكفر عنكم من سيئاتكم وان تخفوها وتجتوا الفقراء فخير لكم يكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير نعم فهو خير لكم يكفر عنك درجه كفاره الذنوب خفاء صدقة التطوع. قال ليس عليك هدا بعد ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء. قال قوله تعال ليس عليك هدا في سبب نزولها قولان حدثما أن المسلمين كريه أن يتصدقوا على أقربائهم صدقة التطوع يعني، على أقربائهم من المشركين فنزلت هذه الآية هذا قول جموع. نعم وقول عام تحل التفسير. قد جاء عند النساء السنن الكمرة والبيهق أيضا. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يقرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين يرضخوا يعني من الرضخ يعني يعطوهم صدقات تطوع صحابكم يقرهون ذلك أما يتصدقوا على أقرباء من المشركين فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى قول وأنتم لا تظلمون فرخص لهم إذن يرغص طيب قولوا تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قال لما حثهم على الصدقات والنفقات دلهم على خير من تصدق عليه يعني من الذي يتصدق عليه أفضل وعد يتصدق عليه قالوا قد تقدم تفسير الإحصار عند قولي فأحصرتم واضح أحصروا في سبيل الله يعني حبسوا بالغزو والجهاد يعني هو في الجهاد محبوس قالوا في المراد بالذين أحصروا أربعة أقوان أحدوى أنه أهل الصفة حبسوا حبسوا أنفسهم على طاعة الله جلسين في المزيد مع أنه مش ولا ولم يكن لهم شيء. قاله ابن عباس وقاضي. والثاني أنهم فقراء المهاجرين. قالوا مهاجرين. والثالث أنهم قوم الحبس أنفسهم على الغزو. يعني مشغلين بالجهاد. فلا يقدر يرجع ورحلة وكذا. فلا يقدرون على الاكتساب. قاله قتادة. والرابع أنه قوم أصابتهم جراحات مع النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا زلنا. يعني أصابتهم جراحات في الجهاد مع النبي عيسى صلّى الله عليه فصاروا مرضى لا يقدرون على التكسب. قاله سعيد بن الجبير وأخترى كساء. وقال أحصروا من المرض ولو أراد الحبس لقال حصروا وإنما إحصاروا من الخوف أو المرض والحصر والحبس في غيرهما طيب قال وفي الذين أحصروا في سبيل الله قولان أنه الجهاد يعني الغذب السيف والثاني الطاع عموميا وفي الضرب في الأرض قولان حدوما أنه الجهاد لم يمكنهم لفقري نقل عن ابن عباس والثاني الكسب قال جاء وفي الذي ملعه من ذلك اقوال حدوا الفقر قال ابن عباس والثاني أمراضهم قالوا ابن جبير بن زيد قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لم يرد الجهل الذي وضد العقل الجهل هنا قال إنما أراد الجهل الذي وضد الخبر يعني الجهل بالحال فكأنه قال يحسبهم من لا يخبر أمره يخبر أمره يعني من لا يعرفه يعني والتعفف ترك السؤال يقال عف عن شيء وتعفف والسيمة العلامة التي يعرف بها واصلهم من السيمة وفي المرادي بسيمةهم ثلاثة أقوال أي أحدهما ثلاثة أقوال أحدهما تجمولهم قال ابن عباس يعني ولما يشوفوا ما تجملوا وكذا يظنه أموره تمام يعني والثاني خشوعهم قاله مجيد والثالث أثر الفقر عليهم قالوا سدي والربيع بن عناس فأما الإلهاف فهو الالحاح واضح وقالوا ألحف في المسألة إذا ألحف قال الحسن كما جاء في تفسير النبي حاتم دل الله المؤمنين عليهم وجعل نفقاتهم لهم وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم ورضي طيب ثم قال الله تبارك وتعالى أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصائحين في حديثة بهريرة لما قال ليس المسكينوا الذي ترده التمرت والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف وقرأوا إنشيتم لا يسألون الناس إلحاف يعني لا يلح في المسألة قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحسنون قال المصنف اختلفوا في من نزلت على ثلاثة أقوى أحدها أنها نزلت في الذين يرتبطون الخيل في سبيل الله عز وجل رواه حلش للصمعاني يعني ابن عباس وهو قوله بالدرداوة بأمامه مقعول الأوزاع في الآخرين والثاني أنها نزلت في علي بن طالب رضي الله عنه فإنه كانت معهم أربعة دراهم قال ونعم نعم نزلت ثاني نزلت في علي رضي الله عنه فإنه كانت معه أربعة دراهم فأنفق في الليل درهما وبالنهار درهما وفي السر درهما وفي العلانية درهمان رواه مجادة بن عباس وفيقال مجعد ومقاتل والثالث أن نزلت في علي وعبد الرحمن بن عوف فإن بوسق من تمر إلى أهل الصفة ليلا وباعث عبد الرحمن إليهم بدلانير كثيرا نهارا رواه الضحاك بن عباس نعم من عباس كما جاء في صحيح البخاري في هذه الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا علاني فلم أجرم عند ربهم خوف عليهم ولم يحزنون قال هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله كما جاء عفوا عند ابن في التفسير طيب قولوا تعالى بعد ذلك الذين يأكلون الربا شوف سبحان الله الربط العجيب يعني الآيات كلها تكلمت عن نفق بعدين الربا لأن هذا أعظم يعني ما ما يذهب ببركة المال هو الرiba أعظم شيء يذهب بركة المال ولا تجد له أثرا في إنسان شوف أي إنسان مرابي خذ قاعدة وقد رأينا مرابين كثر يرابي مرابات سواء بال بالطريقة البنوك وياخذ فوائد فهمي رسمي نظمي كما يقال ولا تاجر بالriba الأسهم والبورصات وذي يلتطيم في من موج لا ترى له بركة أبدا سبحان الله فكأن البركة في إنفاق إنفاق زاد أن تكثر قل أو ضعف بحسب كل على قدرته لكن المرابي مهما كثر ماله فإنه لا باركة فيه والمنفق لو ينفق يسيرا مما أتاه الله سيرى عود ذلك بالبركة فهذا الربط يعني بعد آيات الإنفاق يأتي كلام في الربا سبحان الله هذا يعني يعطي هذا المعنى كثير ما يرتبط حتى في صورة الروم في كثير ما يذكر الربا تذكر الصدقة الربا والصدقة. والصدقة مع بعض اذا قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يضاعفه يبارك صلى الله عليه ويرزقنا الفقير يقول قوله تعالى الذين يأكلون الربا الربا أصلوا في اللغة الزيتة وهذا الوحيد يشمل الأكل والعامل به طبعا وقال ياكلون ما يجي أحد يقول لا أنا ما أكلت أنا فقط عامل في الربا أمضي العقود لا هو يقولون خرج مخرج العام أقول خرج مخرج الغالب أو مخرج المالي لأنه يقول الأمر للأكل وإلا الربا كل تعاملاته محرمة لعن الله الربا وأكله ومكله شهيدي وممكله وشهيدي نعم قال وهذا الوعد يشمل الأكل والعامل به وإنما خص الأكل بالذكر لأنه معظم معظم المقصود قوله تعالى الذين يأكلون الرماة لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس يعني يوم القيامة كما في تفسير ابن مسعود وقيل لا يقومون حين يبعث من قبر يوم القيامة هذا في البعث أن يبعث كالمجنون يعني المرابي هذه عقوبة الله في أرض المحشر يعني لا يقومون يكون كما يقوم الذي يتخبطه من من المس هناك من الجنون هناك من يكون من المس الذي بهم يكون كما يقوم الذي يتخبطه من يكون هناك من يكون على من الجن يتلبس من هذا من يكون هناك وليس هذا من فعل الطبائع كما قال الدهرية والزنادق والفلاسفه وأنكر ذلك المعتزله وبعض الأشعار أن الجن لا يلتبس يتلبسه هذا طبعا نرد فعل الطبائع وبعضهم يقول توهم وخيال وهذا باطل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما جاء عند النساء من أن يتخبطه الشيطان في كتاب استعاذة في سنة النساء الكبرى مما استعاذ به النبي منه النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه أن يتخبطه الشيطان وهو المس يعني مس الجن عفا الله وياكم. قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا استحلال. قول اليهود إنما البيع مثل الربا شيء واحد. طب وجه الشيءين وشيء واحد؟ قالوا الربا مبادلة والبيع مبادلة. واضح. فالربا هو أصلاً بيع بي بزيادة والبيع المعروف ليس في زيادة فكلاهما بيع عند حلول الأجل كل واحد يدفع الثمن يعني هكذا القياس فقال الله عز وجل وأحل الله بيع وحرم الربا حتى العرب كانت تستحل هذا النوع من الربا قال فمن جاء موعظة من ربه فانتهى يعني بلاغه الأمر ذلك على أن التحريم يلزم بالبلوغ من الشريعة فمن جاء موعظة من ربي فانتهى ما معنى انتهى؟ يعني تاب احفظ القاعدة ذكرتها لكم مرارا انتهاء في القرآن يعني التوبة فمن يعني بلغه النص وذي فيها حجة لأن الشريعة تلزم بالبلوغ ليست ترتلقتنا مجرد يوصل ببلوغ طبعا البلوغ لمن آآ يعني آآ كان حديث عهد بالإسلام ومن أشياء بلية ما ظنت عدم وصول النص فإذا بلغه النص فانتهى, فانتهى فاذي فأتقب السرع يعني تاب تاب من هذا قال فله ما سلف اي ما تقدم مما راب في قبل ان يبلغه التحريم فله ما سلف او قبل ان تنزل ايه التحريم وتبلغه او قبل ان يبلغه النص فله ما سلف وأمره الى الله الله امره الى الله يعني ياخذ ما سلف وامره الى الله يعني رد اليه قال ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون طيب من عاد هنا اذا حملنا على السياق كما قال سعيد بن الجوير من عاد إلى استحلال الربا ليس من عاد يفعل الربا لا إلى استحلال نقر يستحلونه قولوا البيع مثل الربا واضح كما جاء في تفسير النبي حاتم فمن ومن عاد أي إلى الربا بعد علمه بالتحريم فاستحله بأنقاله قاله مثل البيع وما في مشكلة هذه المعاملات فاستحل العقود الصريحة طبعا بقولهم إنما البيع مثل الربا فأولئك أصحاب النار يوم في خالدون قال يعني لا يموتون أحمل عن الكفر الأكبر هنا بالاستحلال قال ربنا يمحق الله الربا ويربي الصدقة قول تعالى يمحق الله الربا فيه قولا حدوما أن معنى محقه, تنقيص محقه تنقيصه وضمحلاله ومنه وحاق الشهر لقصاد الهلال فيه روى هذا المعنى أبو صالح بن عباس وبيقال سعيد بن جبيه. والثاني أنه إبطال ما يكون منهم من صدقة ونحوها روى الضحاك بن عباس قوله تعالى بالصدقات قال ابن جبير يضعفها وضح ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الكفار قال الذي يكثر فعل ما يكفر به يعني يفعل المكفرات كثيرة وسمى كفار على وزن فعالة كثير الكفر والاثيم قال المتمادي في ارتكاب الإثم المصر عليه بعد علمه بالتحريم طيب ثم قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجروا من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تقدم تفسيروا. طبعا الربى أبواب كثيرة الربى أبواب كثيرة ولما نزلت هذه الآية كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر ثم حرم التجارة في الخمر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين قال في نزولها ثلاثة أقوال حدوى أنها نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف بن ثقيف وفي بني المغيرة من بني مخزون وكان بني المغيرة يأخذون الربا من ثقيف فلما وضع الله الربا طالبت ثقيف بني المغيرة بما لهم عليهم فنزلت هذه الآية والتي بعدها هذا قول ابن عباس والثاني أنها نزلت عثمان ابن عفان العباس كان قد أسلفا في التمر فلما حضر الجذال قال صاحب التمر إن أخذتما ما لكما لم يبق لي ولئيا ما يكفي فهل لكم أن تأخذ النصف وأضعف لكما ففعلا فلما حل الأجل طلب الزيادة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهما عليه السلام فنزلت هذه الآية هذا قول عطا وعكرمه والثالث أن نزلت في العباس وخالد من وليه قبل الجحيم كله يعني وكان شريكين في الجاهلية وكان يستفان في الرباء فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فنزلت هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس هذا قول السدي قال ابن عباس وعكلم وضحك إنما قال ما بقي من الربا لأن كل ربا كان قد ترك فلم يبق إلا ربا ثقيف والله وإذا ابن عباس قل ذي آخر آية نزلت سعيد بن جغير قل نبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآيات تسع ليالي ثم ممت سيتي معنا قال فأما المرابات أو وقال قوم قبل ذلك الآية محمولة على من أرباء قبل إسلامه وقبض بعضه في الكفر ثم أسلم فيجب عليه أن يترك ما بقي ويعفو ويعفى له عما مضى يعني هو إذا واحد عنده ربويات مع ناس حير حيرضو الزيادة فمسك بعض الزيادة وهو كافر ثم من الله عليه بالإسلام خلاص يعفو عن عن تلك الزيادة يترك يذر ما بقي من الربا قال فأما المرابط بعد الإسلام فمردودة فيما قبض ويسقط ما بقي يعني إذا واحد أسلم ورابع عقود ربوية له فيها زيادة لا يطالب بالزياده مجرد من يمتهي يعني يمتثل ويرجع إلى ربه ويتوب العقد كله باطل أيه العقد الزيادة يعني قال الله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن توبتم فلكم رؤوس اموالكم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا من قرأ فأذنوا بقصر الألف وفتح الذال فالمعنى أيقنون واضح في المعنى ايقن قال ومن قرأ بمد الالف وكسر الذال فاذنوا كما قرات شعبه عن عاصم وقرأت حمزه ايضا فاذنوا فآذنوا أي معنى أعلموا أن كل من لم يترك الربى أنه حرب نعم طيب سبحان الله قال ابن عباس وقال يوم القيامة لآكل الربى خذ سلاحك للحرب هذه المحاربة صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كما جعلت ابن بحات بن جرير قال من كان مقيبا على الربى لا ينزع منه مصر عليه يعني فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه سدر بالآية طبعا يضرب عنقه تعذيرا يعني ليس تكثيرا إذا كان مصرا يعني أما إذا كان مستحلا فلو أمثاله فهو حقم أمثاله ممن يستحلوا محرم الله القطيات قالوا وإن تبتم أي رباء فلكم أي من الرباء يعني وإن تبتم قال التي قرأتموها لا تظلمون فتأخذون أكثر منها ولا تظلمون فتنقصون منها خذ رأس مالك يعني يعني لا تظلمون الغرماء تقول لهم هاتوا الزيادة ولا تظلمون أنتم من قبلهم لما يماطنونكم ونقصونكم خذ رأس ملك قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فمغرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون قوله تعالى وإن كان ذو عسرة ذكر مقاتلين أنه لما نزل قوله تعالى وذاروا ما بقي من الربا قالوا بني عمر بن عمير بن المغيرة هات رؤوس أموالنا وندع لكم الربا فشكى بني المغيرة العسره فنزلت هذه فنزل فأما العسرة فهي الفقر والضيق يعني معنى الآية أن الله عز وجل لما حكم لأصحاب الربا بأنهم يأخذون فقط رؤوس الأموال عندما من يأخذون عند من يجدون عنده المال خذ من رأس المال طيب تروح الشخص تقول هات رأس المال تجده في عسر يعني في فقر وضيق لك من الحال يعني يستطيع يعطيك قال ربنا فنظرتهم إلى بيسر نظرت تأخير يعني فأمرهم يقول هنا بتأخير رأس المال بعد إسقاط الربا إذا كان المطالب معسرا أو إذا كان المطالب معسرا وأعلمهم أن صدق علي بذلك أفضل بقولهم أن تصدقوا فمتى فعل كيف وأن تصدقوا يعني على معصريكم أنك هذا تعرفوا عنه يعني على اختياري قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون قالوا اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله سبحان الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قولوا تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الله قال ابن عباس وابو سعيد الخدري وسعيد بن جبير وعطيه ومقاتل في اخرين هذه اخر آية نزلت من القران الله أكبر. قال ابن عباس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بأحد وثمانين يوما، وقال ابن شوريش توفي بعد بتسع ليالي، وقال مقاتل بسبع ليالي. طبعا هنا كما يقال أن هذه الآية من أواخر ما ما على النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال هنا يا ليه الذين نأمر بعد آية الدين أطول آية في الكتاب الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين المعنى إذا كان لبعضكم على بعض دين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأمر الله تعالى بكتب الدين والإشهاد حفظا منه على الأموال وللناس من الظلم لأن من كانت عليه البين قل تحديثه لنفسه بالطمع في إذابه وقال ابن عباس نزلت هذه الآية في السلم خاصة وضح ان نزل في السلم. تكلمنا عن بعض السلف في دروس الفقه. حديث ابن عباس معروف في صحيح. الأسلف في تمر رفعه وسلم في كيل معلوم. الأسلم في شيء. فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم لعجله معلوم, معلوم. طيب. قال: فأما العدل فهو الحق. قال قتادة: لا تدعنا حقا ولا تزيدنا باطلا. قوله تعالى طيب قال اكتبوه وليكتب كاتب وليكتب بينكم كاتب بالعدل يعني بالتسوية ولا يؤذ كاتب قال أي لا يمكن ان يكتب كما علمه الله في كما علمه الله الكتاب قال سعيد بن جبير يعني معنى الايه أن الكاتب عليه ان يكتب كتاب التداين يعني الكتاب كما علمه الله يعني بالطريقه التي علمه الله عز وجل بالتسويه فلانه حق كذا فلان يعطي الذي حق الحق في الكتاب واليملى الذي عليه الحق طبعا الشعب يقول كتاب فرضوا على كفاك الجهاد يعني لابد أن يكون في الناس ناس تكتب كتب يعني هذا يقيمه ولي الأمر يعني حتى يحفظوا الحقوق الناس قال واليملى الذي عليه الحق قال سعيد بن جبير يعني المطلوب يقول يمل ما عليه من حق الطالب على الكتب ولا يبخس منه أو ينقص عنده الإملاء الإملاء والإملاء بالهمس لغتان يا جماعة. يقال إملاء لنعرفه وإملال. هذه لغتان إملال هذه لغة أهل الحجاز والإملاء لشائع بيننا هي لغة بني جمين. الآية جاءت على لغة أهل الحجاز لغة قريش. الإملال واليُملى الذي عليه الحقاني الإملال كالإملاء. أما اللغة الثانية جاء فيها قوله تعالى بصورة فرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعاصلة تملى من الإملاء بالهمس واليملل من الإملاء وهي اللغة نزل بهم القران طيب قال واليملل الذي عليه الحق يعني الذي عليه الدين عليه الحق معنا عليه الدين أمره الله يملي وضع يقر يعني يروح يكتب رسالة أنا يقر عند الكاتب فلان له دين علي في ذمته وأمره الله بالتقوى أنه لا يبالغ ولا ينقص إذا قال يتق الله ربه ولا يبخس لا, لا ينقص منه شيء فإن كان الذي عليه الحق سفيها فالمراد بالسفيها هنا أقوى فإن كان الذي عليه الحق سفيها قال ما أنه الجاهل بالأموال يعني واحد يكون عليه دين لكنه سفيه ما نقصد بالسفيه يجهل الأموال ما عرف يقدر ولا أو جاهل بالإملاء ما يعرف يتكلم يملي هذا قول مجاهد بن جبر والثاني أنه الصبي والمرأة قالوا الحسن والثالث أنه الصغير قالوا الضحاك والسدي هذا معنى السفي فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا قال في الضعيف أقوى يعني عليه الدين يكون يسفي يضعيف قال الضعيف أقوال أحده أنه العاجز والأخرص ومنبي حمق يعني يؤتي في جه عقلي هذا قال ابن عباس وابن جبير والثاني أنه الأحمق قال مجيد والسنك هذا ماذا هذا الضعيف فإن كان الذي عليه حقه عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو قال ابن عباس لا يستطيع عيه يعني لا يستطيع يتكلم ما يعرف يتكلم وقال ابن جبير لا يحسن أن يمل ما عليه طيب قال فليمل الوليه بالعدل في هائكنا يا قولا يعني في الضمير على من يرجع وليه أحدهما أنها تعود إلى الحق فتقديره فليمل الولي الحق وهذا قول ابن عباس ابن جبير الربيع ابن أنس المقاتل يعني الآن إذا كان الذي عليه الدين سفيه كبير في السن وكذا أو ضعيف صبي وغير أتير في عقل أو لا يستطيع يمل لأنه جاهل أو ما يعرف يتكلم من الذي يمل على القول الأول صاحب الدين صاحب الحق وليه الحق صاحب الدين هو يروح يمل الآن أما بالشاهد أما بالكاتب العدل يعني هذا القول بالظاهر يرجع إلى الذي نعم. يعني يمل عليه صاحب الحق طيب صاحب الدين يعني والثاني أن تعود إلى الذي عليه الحق وهذا قول الطحاك والزيد يعني ترجع إلى نفس الأمر فاليوم للولي هو أي ولي من عليه الدين من ولي إذا كان يتيم يجي ولي اليتيم إذا كان صغير أبوه وهكذا يعني إيه نعم بالعدل أي بالإنصاف قال هنا بالإنصاف طيب واستشهدوا بعد إملاء هذا العقد الكتابي الدين واستشفروا شهيدين من رجالكم قال الاستشار طلب الشهادة طبعا هنا قال هنا من رجالكم قولا أحدهما أنه يعني الأحرار قاله مجاهد يعني يكونوا من الأحرار فخرج العبيد نسألة خلفية في العبيد طبعا هذا قول مجاهد قول الاحرار ثاني أمنهم أهل الإسلام وهذا التفق عليه لابد يكون مسلم ويدل علي أن نخاطب المؤمنين في أول آية يا أيها الذين عاموا إذا تدعين فإذا إذا على القول الثاني من المسلمين فلا يكونوا كافري فلا يكونوا من الكافري الشهود يعني وهل يخرج العبيد لا يشهدون طبعا اختلف في ذلك أهل العلم طبعا بعضهم قال لا تجوز شهادة العبد وبعضهم طبعا مذهب كثير يعني وبعضهم فصل قال لا إذا كانوا مسلمين فهم داخلين في الرجال المسلمين وهذه احد الرواتين من أحمد رحمه عموما هذه ما في كتب الفقه قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين أراد فإن لم يكن الشاهد الشهيدان رجلين ما في رجل فرجلهم رعاة ولم يرد به إن لم يوجد رجل يعني إذا كان مثلا في أحدهما في رجل ما في ثاني فهنا تعودوا مراعة ممن ترضون من الشهداء قال ابن عباس الآن الفضلي والدين واضح يعني ترضون دينهم وعدلتهم واضح طيب قولوا تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قال ذكر أن الخليل وسبوي وسائر النحويين مبثق بعلمهم قالوا معناه استشهدوا امرأتهم لأجل يعني لأن تذكر اي الأخرى أي من أجل ومن أجل أن تذكر إحداثهم الأخرى يعني تذكرها من التذكير مرأتها تذكرها تقول كذا تقول كذا فيذكروا إذا شهدوا بعدين صارت في محاققة لما يطلبهم القاضي يقول ها فلان فلان تشهدين أنه فلان فلان إذا عليه حق فإذا واحدة نسيتذكرها الأخرى فتكون شهادة معاضة يقول في قراءتي من خفف قولان من خفف يقصد فتذكر هذه تشديد بعضهم قرأ فتذكر بتخيف أحدهما أن بمعنى المشددة يعني من التذكير وهذا قول الجمهور قالوا الضحاك الربيع بن أنس والسد ومعنى القراءتين واحدة فتذكر فتذكر والثاني أن معناها تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة الذكر يعني هنا تكون القراءتين مختلفتين فتذكر من التذكير فتذكر أي تجعلها كذكر اثنين يسوون الذكر هذا المقصود واذا مذهب سفيان بن عيين الأصمان بعمر نحوه قال ولا ياب الشهداء إذا ما دعوه قال قتل كان الرجل يطوف في الحواء العظيم في القوم فيدعوهم إلى الشهادة فليتبعه منهم أحد فنزلت هذه الايه يعني وعد إذا تحمل شهادة هنا لا ياب إذا دعي واضح لا يقبل خاصة إذا دعية بعينه ليكون واجب عليه الاستجابة إذا فولان بعينه قال أمتى كنشاد هنا يجب عليه أن لكن إذا دعية مطلقا وفي شهود غيره يعني من ذهب يكفي إن شاء الله لكن إذا دعية فولان بعينه وجب عليه الاستجابة ولا يقبل الشهود إذا ما دعوا طيب وإلى ماذا يكون هذا الدعاء في ثلاثة أقوال حدث إلى تحمل الشاهد وإثباته في الكتاب قالوا عباس واعطية وقتلت الربيع. يعني واحد يقول لك تعال تشهد في هذا العقد الدين. والثاني إلى إقامتها وإداء عند الحكام بعد أن تقدمت شهادتهما. يعني إذا صار في خلاف وراحوا القاضي وانت تكون شاهد على عقد الدين يجب عليك التسجيب. قالوا سعيد بن جبير وطعوس ومجاهد وأكرم العطاء والشعب ومجلس وأبو مجلس الضحك زيد ورواه الميموني على أحمد بن حمد. نعم. والثاني إلى تحملها وإلى أدائها. يعني لما يقول لك تعال تشهد على عقد جاءتي. على سبيل الكفاية طبعا الاستحباب وإذا قال لك تعال أدها عند الحاكم تروح الثاني هذه عند الحاكم إذا دعيت بعينك لازم تسهي أنا لا أبش ولا يأبش ودا إذا ما دعوه روي ابن عباس الحسن قوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه قال أي لا تملوا ولا تضجروا أن تكتبوا القليل والكثير الذي قد في العادة بتأجيله إلى أجله إلى محلي أجله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 أي إلا أن تقع تجارة بالنصب على معنى إلا أن تكون الاموال تجارة حاضرة وهي البيوع التي يستحق الواحد منهم على صاحبه تسليم معقد عليه من جهته بلا تأجيل فأباح ترك الكتابه فيها توسعة لئلا يضيق عليهم أمر تبايعهم في الماكول والمشروب إلا أن تكون تجارة هذا القراءة النصب منصوب على مستثنى حاضرة تديرونها بينكم يعني التعاطي والتقاوض يعني إنسان مثلا بعبية التعاطي أو المعاطعة لا يلزم ان يكتب اشتريت هذه السلعة خذ الثمن لا يشترط الكتابه إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم أو حاضرة تديرونها بينكم قال وأشهدوا إذا تبايعتم إذا ما يجب عليك الكتابة لكن اشهدوا إذا تبايعتم قال هنا من الإشهاد مندوب إليه في جارة العادة بالإشهاد طبعا الإشهاد مستحب على التجارة الحاضرة يعني ويكون في شهود هذا مستحب قال واختلف العلماء هل هذا أمر وجه استحباب على وجه الاستحباب قال فذهب الجمهور لأنه أمر ندب واستحباب فعلى هذا هو محكم وذهب الطائفة إلى أن الكتاب هو الإشهاد روية عن ابن عباس عن عمر وبموسى ومجاد ومن سيرين وعطار الضحك وبقلاب الحكم من زيدار كتب الدين يعني من أول الأمر يا أيها الذين آمنا تداينكم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه فمن قال أنها أمرها أمر ندب استحباب يقول لك لا هي محكمة فكتبوه على الاستحباب لا يجب كتابة الله سيتي الصارف إنه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تشوف فليودي الذي تشوف من أعماله طيب وبعضهم قال لا هي واجبة إشهادة الكتابة للأمر يعني. ثم اختلف هؤلاء هذا الحكم باقي منسوخ فذعب أكثرهم من إلى أنه محكم غير منسوخ وذعب الطائفة إلى أنه منسوخ بقول جعل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤدي من أمانتها الظهر هذا ليس باب الناس والمنسوخ ولكن باب صرف القرينة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب عموما قال ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهد قال في معنى الكلام ثلاثة أقوى حدونا أن معناه لا يضار بأن يدعى وهو مشغول واضح يدعى الكاتب يكون مشغول عنده كتابات عنده كذا هنا لا يضار بأن يدعى وهو مشغول لا يضار هذه فيها مشدد رآان لأن رأين. يعني لا يضار كاتب ولا شهد طيب يعني يكون عنده مهمة مثلا كاتب عنده مهمة شهيد عنده شاهد عنده مهمة لا تشغله لا تضره هذا المقصود هذا قول ابن عباس ومجاد وسدي والربيع بن أنس ومقاتل وقال الربيع كان حد يجي الكاتب فيقول اكتب لي فيقول إني مشغول فيلزمه ويقول قد أمرت, أمرت بالكتابة فيضاره ولا يدعه ويجد غيره وكذلك يفعل بالشاهد فنزلت ولا يضار كاتب ولا شاهد يعني رفقا بهمايا وعلى الثاني أنه معنى أنهي للكاتب ولا يضارل أي الكاتب هو نفسه لا يحصل منه الضرر لا يضر من يكتب له بأن يكتب غير ما يمل عليه بالزيادة والنقصان يحرفه وللشاهد أن يشهد ما لم يستشهد عليه يعني لا يحصل منه ضرر يعني من الطرفين هذا قول الحسن طوصه أتدى بالزيد والثالث أنه معنى المضارة امتنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد وهذا قول عطاء في آخرين طيب قال وإن تفعلوا أي المضارة يعني المضارة فإنه فسوق بكم أي خروج معطاعة إلى المعصية واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمين بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتونه لا قال مصنف قوله تعالى إن كنتم على سفرين قال وإنما خص السفر لأن الأغلب عدم الكاتب الشاهد فيه ومقصود الكلام إذا عدمت أو عودتم التوثق بالكتاب والإشهاد فخذ الرهن لكن تأخذ الرهن يعني إذا ما في عقد كتابة للدين فجائز أن تأخذ ماذا الرهن طبعا الرهن في السفر والحضر فروه من مقوده والرهم هذا يكون يكون توثقا لأداء الدين فهو من التوثق تصدم الحقك إذا قال فريهان مقبوضة أي نعم إذاك لا يكون الرهن إلا مقبوضا وإذا جمهور قول جمهورها العلم ما يجي يقول له أرهنك السيارة اللي في مثلا في في في مستودعي مثلا تمام؟ هذا ما يصلح لازم يكون مقبوضا مقبوض كلهم بحسبه إذا رهن الدار يفرغها يخليها يخرج منها إذا رهنوا السيارة يسلمها، إذا رهنوا شيء يسلمه مما يسلم، يسلم, يسلم مما يكون غير منقول، قد دور، بستان، وغيره أراضي يخليها يخرج ويدرك طبعا طبعاً الرهم ياليش بعديت من لكه ولكن يضمنوا بها حقه. فريهان مقبوضة. قال يدل على أن من شرط من شرط لزوم الرهن القبض، وقبض الرهن أخذه من الراهنين منقولاً إذا كان مما ينقلين. فإن كان مما لا ينقلق الدور الدار يعني والأرضين فقبضه تحلية وراهينه بينه وبين مرتع يعني يفرغه يعني قولوا تعالى فإن أمن بعضكم بعضا أي فإن وثقا رب الدين بأمانة غريبة فدفع ماله بغير كتاب ولا جهود ولا رحم فليؤدي الذي كمنه وهو المدين أمانته واليتق الله ربه أي أن يخون من أتمناه المعنى هنا يعني إذا كان الذي عليه الحق فيه أمانة عند صاحب الحق قعد أنت أسلفته مال وتعرف صاحب حق وأمين وليس غشاش صاحب أمانة هنا لا تأخذ الرحم ربنا قال فإن أمنا بعضكم بعضا فليؤدي الذي يتم الأمانات يعني لا يجب عليك تأخذ منه رحم ولا أي شيء ولكن وعظة قال وليتق الله ربه بمعنى لا يكتم صاحب الحق حقه ولا تكتم الشهادة وذنيل الشهود أن يكتم ما تحمله نعم ومن يكتمها فانه آثم قلبه قال الصديع الأشعري ساجر قلبه قدر وابن في تفسيره وعند ابن ماجه في السنن ان ابو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية اي الذين امنوا وإذا جاء يلبب يد حتى بل فإن بعضكم بعضا قال هذه نسخت ما قبلها كان من الوجوب للاستحمام. قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قوله تعالى لله ما في السماوات ما فيها هذا تقدم معنى الملك العام والتصرف تدبير سبحانه وتعالى لأمر السماوات هو ما فيها والأرض ما فيها سبحانه وبحمده قال وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أما ابداء ما في النفس فإنه العمل بما أضمره العبد أو نطق وهذا مما يحاسب عليه العبد هو به وأما ما يخفيه في نفسه فختلف العلماء في المراد بالمخفي في هذه الآية على قوله يعني ما المراد بما يخفيه هنا أحدهما أنه عام في جميع المخفيات أي شيء يخفيه هو قول أكثرين يعني على عموم هلاين اختلف وهذا الحكم ثابت في المؤاخدة أم منسوخ على قولين حدوما أنه منسوخ بقولك على لا يكلف الله أنفسنا وسعت نسخ نسخ بيان يعني لأن أي ماب الخبر الخبر لا تنسخ لكن لا تنسخ نسخ الرفع لكن لا تنسخ بمعنى البيان رفع الإجمال وبيان المجمل وهذا والنسخ أطلع في كلام السلف يردد بيان المجمل مثل تأتي قصة مجملة في الموضوع وتفصل في الموضوع فإذا قل نسختها لا يريدون رفع الحكم وهذا المعنى الفقهي في الأحكام هذا النوع أما في الأخبار الأخبار لا تنسخ فهمتم؟ وإنما تبين النسخ بمعنى البيان إذا قلنا النسخ في باب الأخبار نعني به بي بيان المجمل وتفصيله لا نعني رفع الحكم وإلغاءه نتابع هذه القاعدة فهي مهمة في باب النسخ طيب قال حدوم أنه منسوخ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا لا وسعه يعني مبين بين لنا ربنا أنه الذي يؤخذ به العبد هو ما كان تحت قدرته أما حديث النفس كذا هذا من الشيطان فإذا استعاذ منه كذا لا يؤخذ به ما لا بيعمل ويتكلم هذا قول بالمسعود وبحريرة بن مسعود وبن عباس في رواية والحسن والشعبي وبن سيرين وسعيد بن جبير وقتاده وعطار الخراساني والصديق بن زيد ومقتيل الثاني أنه ثابت في المؤخذ على العموم أنه يؤخذ فيؤاخذ به من يشاء يركز واخذ به من يشر طبعا القول بالنسخ عندنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين ان الله غفر لهذه الامه ما حدثت به انفسها القول الثاني لا قالك فيه عموم تؤاخذ به ان تبدو ما في انفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله يحاسبكم وتحاسب عليه الله. الله اكبر وهذا مروي ابن عمر والحسن ومروي ابن القروه أبنى بطرح عبد عباس أنه قال هذه الأية لم تنسى ولكن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يفهمنا المؤاخذة كيف يقول لهم إني مخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكتي حديثا نفسها خواطر تمرت القلوب فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا بي أنفسهم فتكون المؤاخذة من جانب العجاب أن تدخل في المحاسبة لكنها مضمت ورجاء الغفران وهو قول يحاسبكم به الله أي يخبركم به الله وأما أهل الشرك والرياب فيخبرهم بما أخفوا من التكريب وهو قول فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قال ابن الأنبال وقد ذهب قوم إلى أن المحاسبة هنا هي إطلاع الله العبد يوم القيامة على ما كان حدث به نفسه والدنيا ليعلم أنه لم يعزب عنه شيء قال والذي نختاره ان تكون لايات محكمه لان النسخ انما يدخل على الامر نفس فكره بن الامباري رحمه الله عليه دخلت على جماعه من المفسرين قبل النسخ اصلا كيف تكونوا منسوخه معنا جاءت الكلام بوريره فنزختها فقالوا كيف تقولون منسوخه و لا تنسخ وقعنا اشكال قلنا تنسخ نسخ الاحكام بمعنى الرفع والازاله مثل ما قلنا في القبله لكن تنسخ بمعنى نسخ البيان أن يبين المجبل فيها فيكون النسخ الانتقال من مجمل إلى مفصل، فكان جاءت أي مجمل فيحاسب يحاسبكم به الله كل شيء أخفته في نفسك يحاسبكم به الله، فمبيّن أن اللي وتحت المحاسبة أي يترتب عليه العقاب هو ما كان من جنس العمل أو الكلام، أما ما كان من جنس الحديث المجرد كالخاطر والطيف في قلب الإنسان فليس محل للمؤاخذ من وإن كان إذا عزم عليه القلب هذا ما سألت عموما قال وقدروا يناعش ما قالت أما ما علمت فالله يحاسبك به وأما ما أخفيت فما عجل لك به العقوبة في الدنيا والقول الثاني أنه أمر خاص في نوع من المخفيات يعني في مسائل السياق الذي تقدم يخفي شيء بعينه والأرضى بهذا القول في قولان حدوم أنه كتمان الشهادة ومن يكتبها فإنه القلب تقدم قال ابن عباس وإنه من الشعبي والثاني أنه الشك واليقين قاله مجهد صلى الله عليه وسلم فعلى هذا المذكور تكون الآية محكمه طيب قال الله تعالى آمن الرسول بما ونزل إليه من ربي والمؤمنون كلهن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله سبحان الله شوف الصورة افتتحت بأصول الدين يؤمنون بالغيب واختتمت آمن الرسول بما ونزل إليه. يعني هذه الصورة فصلت مسائل الصور الدين طبعا عنها مراتب يعني في بيانة الألوية الإمام بالملاكة كمان بالرسل فهي تتكلم عن قضايا أصول الدين وأصول الشراع الكبرى الصلاة والحج والصوم والزكاة وما يتبع ذلك من أحكام في المعاملات من الطلاق والنكاح فيها صورة ماذا فسطات القرآن لأن هذه المواضيع كل المواضيع التي تأتيك في القرآن إلا وفي البقرة تجد لها قصرية إما مصوت إما مجبل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كله آمن بالله وملائكته واكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من الرسل. قوله تعالى امن الرسول بما أنزل من ربه قال روى البخاري مسلم في صحيحيهما من حديث أبي مسعود البدر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال آيتان من آخر سورة الوقرة من قرأهما في ليلة كفتا وقولوا إنهما نزلتا على سبب اذا سبب نزول وهو ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن, أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحديث صحيح مسلم لما أنزل الله تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه وحاسبكم به ركز قال اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب الله أكبر فقالوا قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها <تصفيق> أنت مذكر في الصحيح في بعض رواية الحديث قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة كل جاء في وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولم نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وطعنا أفرانك ربنا وليك المصير فلما قالوها وذلت أي و وخضعت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول تخف في رواية مسلم يقول أبو هريرة فلما فعلوا ذلك نسخها الله هنا الشهيد تعبير أبو هريرة بالنسخ في باب الأخبار إيش مراد؟ البيان ليس نسخ رفع الحكم يعني. في باب الأخبار قال فأنزل الله لا يكلف الله نفسك. إلا وسعها لها ما كسبت عليهم ما كسبت الله وكر. قال ومعنى قول لا نفرق بين أحد من رسله أي لا نفعل كما فعل أهل الكتاب آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقول غفرانك أي نسألك غفرانك طبعا هذا مصدر منصوب بفعل مقدر. واضح. وقالوا سمعنا أيل القرآن وأطعنا أي استجبنا لأمر الله ونهيه وفرانك أي يغفر لنا وفرانك سبحانه. جاء في حديث بن عباس أنه لما قالوا وفرانك قال الله قد غفرت لكم وليك المصير يعني إليك المرجع سبحانه وتعالى. قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال الوسع الطاقة قاله بن عباس وقتتها يعني ما تحت ما يسع الإنسان يعني ما يطيقه قوله تعالى لها ما كسبت قال ابن عباس لها ما كسبت من طاعة وعليها ما اكتسبت من معصية وضح وهذه لا يكلف الله نفسه هذه جهة للإيمان لا يدخل فيها الكفار والزنادق هذه الآيات الأخيرة ختمت بها صورة بقرة هذه جوائز الموحدين استطيعنا نسميها جوائز للموحدين فضائل التوحيد وإذا كابن عباس يقول هي للمؤمنين وسع الله عليهم أمر دينهم فقال ما جعل الله عليكم في الدين من حرش وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال فاتقوا الله ما استطعت خرج ابن جري في ترسيره طيب الجوائز الآن لا يكلف الله نفس الله ورسعه يعني إلا طاقتها لها ما كسبت من الخير وليا ما اكتسبت من معصر قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله يخواني لما تنظر في صورة البقرة أنت الآن تقرأ أكيد إن شاء الله نحن الآن على الدخول في العشر الثانية في رمضان لعل كثير منكم تجاوز البقرة ومر بها فالبقرة الأوامر فيها كثيرة يعني الأمر إفعلا جفع الكثير يعني أكثر صورة ممكن ذكر فيها الأمر الأوامر وذكرت في النواهي وذكرت في الأخبار يعني جمعت أنواع وأضرب ها؟ ما يأتي في القرآن الأمر والنهي والخبر فحقيقة أمور كثيرة يعني نقصت بالكثرة يعني كثرت الأفراد شوف فرقت في الطلاق فإن وإن و إن و تفاصيل وحكمة تمام و وعهود عظيمة موثق كميرة فيها البقرة في الإيمان في الصلاة في الزكاة في الحج في الصوم في الزواج في الطلاق في الجهاد قديم عليكم وقِتالوا قَرِّسَ أَسْأَلُونَكَ أَفَقَتُو لُومَ فَكَثيرُ في الأحكام يعني فهذه الآية يعني رحمة الله تبارك على بالعباد لأن الله عز وجل كلفهم ما يطيقون وهذا من رحمته ثم سبحانه يعلم في سابق علم سبحانه أن العباد سيكون فيهم من الآن عندك أوامر يعني كثيرة وفي نواة نفس أمارة بالسوء والشيطان و... سيكون فيهم المخطئ سيكون فيهم الناس سيكون فيهم الغافل سيكون فيهم الله يبارك فيك سيكون فيهم أنواع مختلفة من المخطئين من الغافلين من اللي ينسى في صوارف وموالع علائق وعوائق دون امتثال هذه العوام فجاءت هذه الأدعية جامعة إذا تدبرتها وتأملتها قلت لك هذه جوائز الموحدين هذه جائزة الموحد خاصة للمؤمنين ما يدخل ما يشاركنا فيها لا كافر ولا زنديق ولا منحرف على الإسلام أصلا الإسلام جاءت هذه الآيات في تضرع لله عز وجل واستمطار لرحماته انه انت كعبد ستعمل ما تحت وسعك قد تقول ما استطعت فقال ربنا لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر شوف الفضل اولا ربنا لا تؤاخذنا يقول هذا تعليم من الله للخلق ان يقولوا ذلك الله علمنا هذا الدعاء سبحانه وتعالى لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأ تذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرجه ابن عن ابن عباس إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عنه هذا من رحمة الله ابن الأنبار يقول والمراد بالنسيان هنا الترك مع العمد لأن النسيان الذي هو بمعنى الغفلة قد أملت الآثام من جهته لا تؤخذ ان نسينا هو احملها على الترك عند كل ذنب واضح وإن ان يكون طبعا لأنه, لأنه مشعل لأخذه لأخذه يعني العقوبه فهو يدعو الله عز وجل أن لا يؤخذه بما قصر نسي طيب هذا يستدرك به التوبة ويستلهم التوبة لكن إذا حمل على النسيان بمعنى لم يتذكر فالله عز وجل تجاوز عن هذا ومتعرفون في الصلاقة من نام عن صلاتها والنسيان فليصلها متى ذكرها؟ لا كفارت لها إلا ذلك فهو معذور بالنسيان نحمله على العذر يعني فترك المؤاخذ بأنه يكون معذور بالنسيان فيما كان راجع للتذكير واضح وذلك من تطبيق طبري مثلا في تفسيره قال يعني نحن نذكرنا كلام العباس الآية للمؤمنين قال هذه ما يدخل فيها من كان كافرا لأن الله قال للكفار قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها شوف نسيرها وكذلك اليوم جنسى ماذا نقول هل واحد يقول لك الكافر له حظ من هذه الايه ربنا لا توخذنا النسينه لا نسيان الكافر ونسيان الاعراض عن اصل الدين عن مخلقاته تبع الرسل فيما جاء به عليه السلام فهذا النسيان نسيان يورج كذلك اليوم تنسى كذلك قال الله في المنافقين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ان المنافقين قال الله عز وجل والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم. هذا النسيان المذموم هذا النسيان المذموم اللي هو في الغفله والاعراض عما خلق له العبد الصدود عن أصل الدين نفسه، أصل الدين والملا هذا ما له حظ في الآية ما يشيق ربنا لا تأغذى النسينا <تصفيق> ممكن بعض اسمه لا هذه خاصة بهاليمة كيف ينسى المؤمن قال لك المؤمن ينسى إما يكون النسيان هنا عدم التذكر وهذا ليس محل المؤاخذة تجاوز الله عن أمة الخطأ أو النسيان ومستكرو عليه وإما يكون النسيان أن يطرق ذلك عمدا لا يفوهت له أصل دينه لكنه يقع في العقوبة فيستلهم التوبة يقول يا رب وفقني لي أن أت فيستدرك يعني فهمت القصة؟ طيب قالوا الخطأ أيضا هنا من جهة العمد لا من جهة الساوة طبعا هذا بالأنباري إذا حملنا على الخطأ مع العمد يعني يتوب استلهم من التوبة لا على جهة الساوة طيب هو المؤاخذ به نوع نوعا في خطأ وهو عدم القصد للفعل عدم القصد للفعل واضح مثل ما قع لسان في الخطأ يخطئ في القبلة يخطئ ما قصد الفعل أن يقصد الفعل يعني نما أخطأ في في أنه قصد قصدا غلطا في الفعل أراد فعلا ووقع في آخر كسبق اللسان ومثل الرجل قال الله ما أنت عبد نارك هذا مؤمن سبق لسانه سبق من سبق بمعنى عدم قصد الفعل هذا النوع مغفور معذور يرجى له المغفرة معذور إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان اللي هو عدم قصد الفير هو يريد الخير لكنه يسبق لسانه إلى ما لا يريد أو يسبق قدمه إلى ما لا يريد مثل قتل الخطأ في شيء اسمه قتل الخطأ ليس كذلك هو سبقت يده أراد أنه مثلا يمسكه أو كذا ولا رمى صيدا فأصاب عينا لذي حرم من المسلمين اغدار وما كان لؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا لقد خطا فهذا الخطأ في القتل وفي غيره هذا لا يعاقب به لا المعاقبة هنا المعاقبه يعني الجريمة لك قتل العمد لكن الخطا ترتب عليه كفارات قضاء كذا فم لذلك رفع الاثم هنا ليس رفع للقضاء او رفع للكفاره رفع الامه يعني رفع عنهم المؤاخذه قلم المؤاخذه قلم المؤاخذة تجاوزنا في المؤاخذة بنعني بالعقوبة والتأثيم يعني ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا نعم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا إنه العهد قال ابن عبس ومجاد والضحاك والصدي إذا أصر في معنى الثقل إذا قلنا البقرة هو فربنا يقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا يعني في شدة الأعمال وهذه شريعة يسر، الحمد لله. وكان كل ما تقرأ موضوع الله عز وجل أجبت، أجبت، أجبت، غفرت، فعلت، سبحانه وتعالى. أجبرني ذلك. قال ربنا ولا تحمينا ما لا طاقة لنا في أقوال. قيل أنه ما يصعب ويشق من الأعمال. قاله الضحاك والسدي بنزيد والجمور. هذه ترجع لا يكلف الله نفسه ليه وساعه. والثاني أنه المحبة. راحل هنا صوارف عن امتثال الأوامر رواه الثوري عمرصور إبراهيم محبة هنا قيل محبة النساء إيه نعم. محبة يعني الشهوات المحرمة وحتى المباحة التي يكون فيها اسراف كمحبة الزوجة أو الأولاد التي توصل إلى كما قال ربنا يا أيها الذين امنوا لا تليكم اموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يعني ممكن يصير الالتهاء بالمباح مما شرع الله أو أذن الله فيه يلتهي عما وجه أوجب الله فهذا الدعاء بي لا تحملنا ما لا طاقتنا به والثالث قيل الغلمة الغلمة لشدة شاوة تعمق هذا رجع للنساء قالوا مكفول قوله تعالى أنت مولانا نعم بعد ذلك واعفوا عنا أي عن ذنوبنا وارحمنا واغفر لنا وعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أي ناصرنا أنت ولينا فانصرنا أي أعنى على القوم الكافرين على القوم الكافرين قال وكان معاذذا فرغ من هذه الصورة قال آمين آمين قد جاء في حديث بمسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال من قرأ الايتين من آخر سوره البقره في ليلة كفته وعن ابن مسعود كما جاء عند مسلم في الصحيح لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صدرة منتهى وأعطي ثلاثا أعطي الصروات الخمس وأعطي خواتيم البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات يعني الكبائر صلى الله عليه وعافيه والحمد لله على التمام صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين